BOOK 2 41 41 orientace, orientace, orientace, orientace, Kde Kde turistická turistická kancelář? kancelář orientace, orientace, أين مكتب الاستعلام السياحي؟ موجتمي دات بلان هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ يتدي مجنة هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ قد أين, أين هي الكتدرائية؟ أين الكتدرائية؟ قد مزوم. أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ قدام أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ قدام أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ قدام أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أ يمكن شراء تذاكر سفر ج فرست أين المناء أين المناء ج رج أين السوق؟ أين السوق جزامك أين القصر؟ أين القصر؟ جدّي زاچينا متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ غريكونشي متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ يكدلوها تروعة كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ <كتب روضة> Který mluví německy. Uridu Mursiden je ta haddashul almania. Erid Mursiden je ta haddashul almania. Chci průvodce, který mluví italsky. Uridu Mursiden je ta haddashul italia. Erid Mursiden je ta haddashul italia. Chci průvodce, který mluví francouzsky. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.